وآمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط وَيَقُولُ اَقُولُ اَقُولُ الْحَقَّ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَالْأَسْبَاطُ وَمَا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له المسلمين